قالوا رب الدار أعلم بما فيها ومن فيها وهذا في الغالب وليس على إطلاقه ولذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى قدموا رواية ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لأنها صاحبة الواقعه قدموا روايتها على رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم وأيضاً من المرجحات كون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع غير مانع أي غير مكذب الفرع كما تكلمنا على هذا الأمر فالشيخ عندما يكون مقرا برواية الفرع أو غير مكذب لرواية ذلك الفرع عنه فإن هذا يجعل روايته تقدم على رواية من كذبه شيخه أو أنكر شيخه روايته عنه عند التعارض بعد ذلك يقول وكونه بودع في الصحيح لمسلم والشيخ للترجيح. أي كذلك من المرجحات كون الحديث مما رواه البخاري ومسلم أي مما اتفق عليه وبعد ذلك يليه في القوة من فرد به البخاري لأنه أخص شرطا من مسلم، وكذلك يليه في العقوة من فرد به مسلم وبعد ذلك يليه ما كان على شرط البخاري ومسلم ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على شرط عالم غيرهما كابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهما من علماء الحديث وقوله الشيخ المقصود به البخاري والإمام مسلم رحم الله الجميع ولذلك يقول الترجيح باعتبار حال المروي قال وكثرة الدليل والرواية مرجح لدانة والدراية أي أن كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مما يرجحه على غيره فالشيء الذي كثرت أدلته لا شك أنه يرجح على ما قلت ادلته وكذلك من المرجحات كثرة الرواية فكثرة الرواية ترجح أحد الدليلين على الآخر, ترجح أحد الدليلين على الآخر بعد ذلك يقول قوله لدى ذوي الدراية أي لدى أصحاب الدراية والمعرفة بفن الاصول بعد ذلك يقول وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير عند تعارض القول والفعل والتقرير فإن المقدم القول ثم الفعل ثم التقرير هكذا لأن القول صريح في التشريع وأما الفعل فمحتمل يحتمل التشريع للأمة ويحتمل عدم التشريع ويحتمل الخصوص ويحتمل العموم إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تتطرق إليه وأما التقرير فإنه فعل ضمني ولا شك أن الفعل الصريح مقدم على الفعل الضمني بعد ذلك يقول فصاحة نعوهي الكثير أي الخبر الذي روي فصيحا يقدم على الخبر الذي لم يروى فصيحا لأن الخبر المروي بفصاحة هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يغلب على الظن أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي كان فصيحا أو كان افصح العرب وأما الزيادة في الفصاحة أي التفاضل في الفصاحة ككون هذا الخبر فصيحا وذاك افصح قال بعضهم إن هذا يلغى ولا عبرة به لجواز أن تختلف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الفصاحة فليست كلها على مرتبة واحدة في الفصاحة، ولكن القول الأظهر أن الأفصح يقدم على غير الأفصح، يقدم على غيره لأن الأفصح أو لأن قوة الفصاحة وشدة الفصاحة مما تجعل اللفظ أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما تجعل الخبر أقرب إلى كون اللفظ له صلى الله عليه وسلم لأن أفصح العرب. هو صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك زيادة ولغة القبيل ورجح المجل للرسول أي أيضا من المرجحات الزيادة. فالخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخبر الخال عنها لما فيه من زيادة العلم. ولذلك رجح العلماء رحمه الله تعالى خبر التكبير في العيد سبعا على خبر التكبير فيه أربعا لأن خبر التكبير في العيد سبعا فيه زيادة علم ولا شك أن نري أن الزيادة ترجح ما لم تناف رواية الأوثق أما إذا نافت رواية الأوثق فإنها لا تعتبر حينئذ وأيضا من المرجحات كون الخبر أو كون أحد الخبرين واردا بلغة قريش والآخر واردا بغير لغة قريش وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فلهجته أو لغته هي لغة قبيله صلى الله عليه وسلم وهم قريش وايضا من المرجحات كون أحد الخبرين اشتمل على إجلال أكثر من الخبر الآخر فكلما كان الخبر أدل على إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه واحترامه وتعظيمه كان ذلك أدل على تأخره لأن جلاله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو أمره وارتفاع شأنه كان يتزايد مع الأيام كان يتزايد مع الايام فالخبر الذي اشتمل على زيادة الاجلال كان ذلك مشعرا بتأخره عن غيره قال بعد ذلك وشهرة القصة ذكر السبب وسمعه إياه دون حجب أي أيضا من المرجحات شهرة القصة فالخبر ذو القصة المشهورة مقدم على الخبر ذو القصة لماذا؟ لأن القصة المشهورة يبعد فيها الكذب كما قاله الإمام القرافي رحمه الله تعالى واما القصة غير المشهورة فلا يبعد فيها الكذب ويتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان وايضا من المرجحات ذكر السبب فالخبر الذي ذكر معه سببه مقدم على الخبر الذي لن يذكر معه سببه لأن الخبر الذي ذكر معه سببه فيه دليل على اهتمام راويه به مما يدل على أن الراوي مهتم بمرويه وأيضاً وذلك يدل على ضبطه وحفظه وإتقانه وأيضا علم السبب يفيد العلم بالمعنى المراد والمقصود ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أسباب نزول الآيات وأيضا ذكروا واعتنوا بأسباب ورود الأحاديث ايضا من المرجحات كون أحد الراويين سمع من الشيخ من دون حجاب والآخر سمع منه من وراء حجاب وذلك كخبر القاسم بن محمد عن عائشة أن باريرة اعتقت وزوجها عبد مع خبر الأسود بن يزيد أنها اعتقت وهو حر فالقاسم بن محمد, فالقاسم بن محمد هو ابن أخيها رضي الله عنها وهو يروي عنها من غير حجاب لأنه من محارمها وأما الأسود فإنه يروي عنها بحجاب لأنه ليس من محارمها فخبر القاسم بن محمد مقدم على خبر الأسود ابن يزيد بعد ذلك يقول الناظم والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع أي أيضا من المرجحات أولا الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده وما معنى المكي والمدني المحققون يقولون إن المكي ما كان قبل الهجرة أو في سفرها والمدني ما كان بعد نزول المدينة بعد هذا الكلام أن المدني متأخر عن المكي والمتأخر مقدم على المتقدم وأيضا من المرجحات كون الخبر كون أحد الخبرين ذكر فيه الحكم والعلة كما قال الناظم الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع فالخبر الذي جمع العلة والح جمع العلة والحكم عن مقدم على ما أفاد الحكم دون العلة ومثل له الناظم بقوله كقتل من رجع أي كقتل من رجع عن دينه وذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فهذا حكم مع علته وهو وجوب قتل المرتد فتبديل الدين علة في وجوب إقامة الحد وهو القتل فهذا الحديث مقدم على حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء بدل دينه فاقتلوه يرجح لأنه جمع بين الحكم الذي هو القتل الذي هو القتل وعلته التي هي تبديل الدين دون الحديث الآخر الذي لم تبين فيه العلة بعد ذلك قال الناظم وما به لعلة تقدم وما بتوكيد وخوف يعلم. ذكر في هذا البيت الناظم رحمه الله تعالى أنه من المرجحات كون الخبر أو كون أحد الخبرين قدمت فيه العلة على الحكم يقولون لأن تقديم العلة على الحكم أدل على ارتباط الحكم بها وبعضهم يخالف في هذا الأمر فتقديم العلة على الحكم على قول بعض العلماء من المرجحات وايضا من المرجحات كما ذكر الناظم التوكيد فالخبر الذي ورد بتوكيد مقدم على الخبر الخالي من التوكيد وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما مقدم على حديث الأيم أحق بنفسها هذا إذا سلمنا بأن هذا الحديث يفيد جوازت أن تزوج المرأة نفسها كما ذهب إليه بعض العلماء وأيضا من المرجحات كما ذكر الناظم التخويف فالخبر المشتمل على تخويف وتهديد يقدم على الخبر الخالي من ذلك ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه عمار عن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في حكم المرفوع فهو مقدم على ما رواه أو على ما يروى في بعض الأحاديث من ايجاب صوم يوم الشك كما يروى عن احمد لان الحديث الذي فيه ايجاب صوم يوم الشك على تسليم صحته قد خلا من هذا التخويف والتهديد وأما خبر عمار فقد اشتمل على تخويف وتهديد فهو مقدم على غيره بعد ذلك يقول الناظم وما يعم مطلقا الا السبب فقد منه تقضي حكما قد وجد معنى هذا الكلام أن العام المطلق الذي لم يرد على سبب خاص مقدم على العام الذي ورد على سبب خاص إلا سورة السبب فإنها قطعية الدخول في العام كما تكلمنا على ذلك في باب العام عندما قال الناظم وجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام طناً تُصبي. فالخلاصة أن سورة السبب مقدمة على العام الذي لم يرد على سبب خاص وأن العام الذي لم يرد على سبب خاص مقدم على غير سورة السبب من أفراد العام الوارد على سبب خاص وإنما قدمت سورة السبب لأنها قطعية الدخول عند الأكثر وقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد عليه لأن العام الوارد على سبب Ash2722 بصورة السبب بعض العلماء يقول أن العام الذي ورد على سبب خاص هو خاص بصورة السبب ولكن القول الصحيح هو عدم اختصاصه بصورة السبب وعدم اختصاصه بصورة السبب ولكن لوجود هذا القول وإن كان ضعيفا فإنه يرجحه فإنه يجعله مرجوحا على العام عن العام الذي لم يرد على سبب خاص لأنه لم يختلف في دلالاته وفي حجياته وفي اعتبار عموم قال بعد ذلك ما منه للشرط على المنكري وهو على كل الذي له دريه فالعام الذي هو أداة شرط كمن وما الشرطيتين مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي وهذا هو مقصود الناظم بقوله ما منه للشرط على المنكري وبعد ذلك يقول وهو على كل الذي له دوره أي العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام ويستثنى من ذلك الصريح في العموم نحو كل وجميع نحو كل وجميع فإنها تقدم على غيرها لأنها اصرح في العموم وإنما قدم الشرط على غيره لأن الشرط غالبا يفيد العلة مع الحكم فكان هذا مرجحا له بعد ذلك يقول معرف الجمع على ما به من اللفظين أعني من وما أي العام الذي هو جمع معرف بأل أو بالإضافة نحو الرجال وعباد الله مقدم على العام الذي هو من وما الاستفهاميتان وإنما كان الجمع المعرف أقوى منهما لأنه لا يجوز تخصيصه لواحد على الخلاف المتقدم في قوله وموجب اقله القفال بخلاف من وما الاستفهاميتين فتخصيصهما إلى واحد جائز كما ذكر الناظم من قبل جوازه لواحد في الجمع أتت به ادله في الشرع على ذلك يقول وذ الثلاثة على المعرف بالجنس لاحتمال عهد قد يفي أي هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرف ومن وما في الاستفهام كلها مقدمة على اسم الجنس المفرد المعرف بالأل أو بالإضافة نحو الإنسان وغلام زيد لأن اسم الجنس المفرد المعرف بالأل أو بالإضافة يحتمل العهد بخلاف من وما فلا يحتملان العهد والجمع المعرف يبعد فيه العهد وأما المفرد المعرف بأل أو بالإضافة فيحتمل العهد أكثر ولذلك قال الناظم لاحتمال عهد قد يفعل ذلك يقول تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل اتى عليه نص تقديم العام الذي لم يخص على العام الذي لم يخص قال به جمهور الانصوليين فالعام الذي لم يخص يقدم على العام الذي دخله التخصيص وهذا قول اكثر العلماء وهذا قول اكثر العلماء لان العام الذي لم يدخله التخصيص مجمع على اعتبار عمومه وأما العام الذي دخله التخصيص فقد اختلف العلماء في اعتبار عمومه بعد التخصيص كما ذكر الناظم من قبل وهو حجة لدى الأكثر إن فبعض العلماء قال إنه ليس حجة في الباقي وقد سبق أن تكلمنا على هذا الأمر وأيضا احتجوا بأن العام الذي دخله التخصيص مجاز والعام الذي لم يدخله التخصيص حقيقة والحقيقة مقدمة على المجاز. بعد ذلك يقول إشارة وذات لما يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضاء فاللفظ الدال بالاقتضاء أو دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة وعلى دلالة الإيماء لأن المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحه وقد سبق أن عرفنا دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الايماء فلا داعي لتكرار الكلام في تعريفها. و... لذلك فإن دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة، ودلالة الإشارة تتأخر عن دلالة الايماء تتأخر عن دلالة الإيماء ولذلك فإن الظاهر أن الإيماء مقدم على الإشارة لان الايماء مقصود او لان الايماء مدلوله مقصود للمتكلم وأما الاشاره فمدلولها ليس مقصودا للمتكلم ليس مقصودا للمتكلم قال بعد ذلك هما على المفهوم يعني ان ما دل عليه بالايماء أو بالإشارة مقدم على ما دل عليه بالمفهوم موافقة كان أو مخالفة لأن دلالة الإيماء والإشارة منطوق غير صريح والمنطوق مقدم على المفهوم وبعض العلماء يقول لا باعتبار أن دلالة الإيماء والإشارة ليس منطوقين إنما هما من قبيل المفهوم ذلك يقول والموافقة ومالك غير شذوذ وافقة أو مالك غير شذوذ وافقة فمفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة وهو مذهب مالك وأكثر العلماء فمفهوم الموافقة معتبر على قول العلماء وهو حجة عند الجميع وأما مفهوم المخالفة فقد خالف في اعتباره بعض العلماء لذلك قال الناظم فيما قبل وهو حجة على النهج الجلي بعد ذلك يقول الترجيح باعتبار حال المدلول وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر الخبر الناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية مقدم على الخبر المقرر له عند الجمهور لأن الناقل فيه زيادة على الأصل وأما المقرر للأصل فليس فيه زيادة والزيادة مقدمة على الأصل على عدم الزيادة فإثبات حكم شرعي ليس موجودا في الأصل مقدم على غيره مقدم على غيره أي على غير الناقل عن الأصل ومثاله يقولون من مس ذكره حديث من مس ذكره فليتوضا يقدم على حديث إنما هو بضعة منك اي قطعه منك لأن الحديث الثاني من مس الأول من مس ذكره فليتوضا هذا الحديث فيه نقل عن الأصل الذي هو البراءه وأما حديث إنما هو بضعة منك أي قطعة منك فهذا الحديث مقرر للاصل وليس فيه زيادة وهذا هو قول جمهور العلماء وأيضا الحديث المثبت أي الخبر المثبت لخبر شرعي مقدم على الخبر النافي له لاشتمال المثبت على زيادة علم لأن المثبت فيه زيادة علم وبعض العلماء يقول بتقديم النافي قل لأن النافي يسانده الأصل وهو البراءة الأصلية وما تعارض عليه دليلان مقدم على ما ورد بدليل واحد وبعضهم يقول يتساويان ولكن قول المحققين بأن المثبت مقدم على النافي الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي ومثاله يقولون كحديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة حين دخلها ركعتين فهذا الحديث فيه إثبات لحكم شرعي صحيح وورد حديث عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحي البيت حين دخله ولم يصلي فحديث بلال مثبت وحديث اسامه نافي يقولون فالخبر المثبت لحكم شرعي مقدم على الخبر النافي له وأيضا من امثلته حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط بعد الفجر حتى فارق الدنيا وحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم إنما قنط شهرا يدعو على حي من أحياء بني سليم ثم لم يقنط بعد فحديث أنس مثبت لحكم شرعي وحديث ابن مسعود نافي له فعلى اعتبار أن المثبت مقدم على النافي فحديث أنس مقدم على حديث ابن مسعود والفرق بين الناقل والمثبت أو بين مسألة الناقل ومسألة المثبت أن مسألة الناقل وافق فيها حكم أحد الخبرين الأصلة وخالفه الآخر ومسألة المثبت نسب فيها أحد الخبرين أو نسب فيها أحد الخبرين حصول شيء إلى الشارع ونفاه الآخر والفرق بين هذا واضح وظاهر قال والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة لأن الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد به الوجوب. لماذا؟ لأن النهي التحريم لدفع المفسده وأمر الوجوب لجلب المصلحة ودفع المفسده مقدم على جلب المصلحة قال ثم هذا الآخر على الإباحة أي الأمر أو الخبر الذي يدل على الأمر المراد به الوجوب يقدم على الخبر الدالي على الإباحة الذي يدل على الإباحة لأن الإنسان بامتثاله الأمر يخرج من عهدة الطلب وأما بالإباحة فيترك الأمر وفي ترك الأمر مخاطرة لاحتمال ورود ذلك الأمر فيكون غير خارج من عهدة الطلب وعلى ذلك يقول وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر لأن الطلب بالصيغة الخبريه فيه من الدلالة على تأكد الامتثال ما ليس في غيره ومثال ذلك يقولون كقوله تعالى والوالدات يبعن أولادهن فهذا الخبر متضمن للتكليف, متضمن للتكليف ولكن القول الصحيح الذي عليه المحققون أن الخبر المتضمن للتكليف إنما يراد به في نفس الأمر الإنشاء ولم يرد به فائدة الخبر ولا لازمها فهذا التفريق أو هذا التفصيل الذي ذكره الناظم من تقديم الخبر المتضمن للتكليف على النواهي وعلى الأوامر فيه نظر فيه نظر بأن الأخبار المتضمنة للتكليف إنما يراد بها في نفس الأمر الإنشاء والإنشاء إما أمر وإما نهي ويرجع الأمر إلى سابق من تقديم الحظر على الإباح على الأمر ومن تقديم الأمر على الإباحة بعد ذلك يقول في خبر إباحة وحظري ثالثها هذا ذاك يجري. يعني أن في تعارض خبر الحظر أي المنع وخبر الإباحة إذا تعارضا فيها ثلاثه أقوال عند العلماء القول الأول تقديم الحظر والقول وقد عرفنا فيما سبق أن النهي المقتضي للمنع مقدم على الأمر والأمر مقدم على الإباحة لأن ترك مباح اهون من الوقوع في حرام والقول الثاني في هذا التعارض تقديم الإباحة على الحظر يقولون لأن الإباحة يساندها الأصل وهو البراءة الأصلية فتقدم على الحظر ولكن هذا القول مرجوح والقول الثالث هما سواء أي خبر الإباحة وخبر الحظر سواء لأن لكل منهما مرجحا يساوي مرجح الآخر والقول الأول بتقديم خبر الحظر على الإباحة هو القول الذي عليه بعض المحققين قال بعد ذلك والجزم قبل الندب والذين فاحدا على ما الحد فيه ألفا أي الخبر الدال على الوجوب مقدم على الخبر الدال على الندب احتياطا لبراءة الذمه فكان الإنسان يفعل شيئا على سبيل الوجوب يخرجه من, من العهدة من عهدة الطلب ويبرئ ذمته وأما حمله على الندب أو الأخذ بخبر الدال على الندب فقد لا يخرج المكلف من عهدة الطلب قال بعد ذلك الذي نفى حدا على ما الحد فيه ألف فالخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد لأن القاعده أن الحدود تدرأ بالشبهات وكذلك التعزير لأنه نوع من عقوبات غير المقدره وبعض العلماء يقول يقدم ما فيه الحد على ما فيه نفي والأصل أنه يقدم الخبر الذي فيه حد على الخبر الذي ليس فيه حد لأن الذي فيه حد زيادة علم وأيضا هو إثبات لحكم شرعي ولكن رجحنا هنا في هذا الباب خصوصا تقديم النافي على المثبت لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود عن المسلمين بشبهات فالحد إذا تطرق إليه احتمال سقط تطرق إليه احتمال سقط قال بعد ذلك ما كان مدلول له معقولا أي أن الخبر المعقول المعنى الذي عرفت علته مقدم على الخبر التعبدي الذي لم تعرف علته لأن الذي عرفت علته وعقل معناه أغلب وأدعى للانقياد لمعرفة حكمته وبعض العلماء يقول هذا في غير التعبديات وأما باب التعبديات كالصلاه والصيام والحج فهذه الغالب فيها عدم المعقولية اعتبار لهذا المرجح في باب العبادات بعد ذلك يقول وما على الوضع اتى دليلا يقول الخبر الدال على خطاب الوضع مقدم على الدال على خطاب التكليف لماذا يقول لأن خطاب الوضع لا يتوقف على أهلية الخطاب وفهمه والتمكن من الفعل لا يتوقف على هذه الأمور بخلاف الدال على التكليف وبعض العلماء يقول إن الخبر الدال على التكليف يقدم على الخبر الدال على خطاب وضع الدال على خطاب وبين. ومثال ذلك أن يدل أحد الخبرين على كون شيء شرطا ويدل الآخر على النهي عن فعله في كل حال واحد من الخبرين يدل على أن هذا الشيء شرط لهذا الشيء. لهذه العبادة ويأتي خبر آخر يدل على النهي عن هذا الشيء في كل حال عموما فهنا تعارض هذه الخبران بعضهم يقدم الخبر الدال على الوضع على الخبر الدال على التكليف لأن النهي تكليف وأما كونه شرطا أو سببا أو عن كل هذا من باب ماذا؟ من باب الوضع ذلك يقول ترجيح الإجماعات رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحب على من تبعاه. معروف أن الإجماع مقدم على النص لأن الإجماع لا يتطرق إليه النص بخلاف النص يحتمل النص وقد تكلمنا على هذا الأمر فيما سبق عند قول الناظم في باب الإجماع وقدمنه على ما خالفه لكن بشرط إن كان بالقطع يرام التصف إن كان قطعيا وأما إذا لم يكن قطعيا فلا ترجح حينئذ وإنما يرجح بمرجحات أخرى ولذلك فإن الإجماع السكوتية يقدم عليه الا النص لجواز مخالفته لدليل أرجح منه الإجماع السكوتي يجوز على قول بعض العلماء أن يخالف دليلا أرجح منه ثم إن الإجماع السكوتي قد اختلف في اعتباره وبعض العلماء لا يعتبره البتة بعد ذلك يقول والصحب على من تبع أي يقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين وهكذا الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل فالصحابة أفضل من غيرهم واعلم بأحوال التشريع مباشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأن إجماعهم متفق على الاحتجاج به بين العلماء وأما إجماع غيره من التابعين ومن بعدهم ففيه خلاف بعد ذلك يقول كذاك من قرض عصره وما فيه العموم وافق من علي ما أي من مرجحات الإجماع أولا انقراض العصر فالاجماع الذي انقرض عصره يقدم على الاجماع الذي لم ينقرض عصره لان الذي انقرض عصره او لان الذي لم ينقرض عصره قد اختلف في اعتباره وأما الذي انقرض عصره فالقائلون لحجيه الاجماع يقولون به بالاتفاق. دون خلاف أما الذي لم ينقرض عصره فالقائلون بحجيه الإجماع اختلفوا في حجيته والذي اختلف فيه مرجوح بالنسبة للذي لم يختلف فيه كما هي القاعدة دائما ومن المرجحات ثانيا وافقة العوام للمجتهدين فالإجماع الذي وافق فيه العوام العلماء يقدم على الإجماع الذي لم يوافق فيه العوام العلماء لماذا؟ لأن الإجماع الذي وافق فيه العوام العلماء مجمع على اعتباره عند من يقول بحجية الإجماع وأما الإجماع الذي لم يوافق فيه العوام العلماء فقد اختلف القائلون بحجية الإجماع في اعتباره كما سبق أن تكلمنا على هذا الأمر من علماء من أهل العلم وبعض العلماء فصل فقال إن كان الذي وافق فيه العوام سكوتيا يختلف عن الذي لم يوافق فيه من غير السكوتي. ولكن القول الأول هو القول الأقوى هذا على فرض وجود مثل هذه الإجماعات على فرض وجودها على ذلك يقول ترجيح الاقيسه والحدود والحدود المقصود بها المعرفات حد الشيء أي تعريفه يقول بقوة المثبت ذا الأساس أي حكمه الترجيح للقياس القياس يرجح بقوة الدليل المثبت حكم الأساس أي حكم الأصل لذلك قال أي حكمه بأن يكون حكم الأصل في أحد القياسين أقوى دليلا فالذي قوي حكم الأصل فيه أي قوي دليل حكم الأصل فيه مقدم على الذي ضعف حكم الأصل فيه وبعد ذلك يقول وكونه موافق السنن المراد بالسنن هنا كون الفرع من جنس الأصل وهذا الأمر لابد أن ننتبه له كون الفرع من جنس الاصل فيرجح القياس الذي الفرع فيه من جنس الأصل على القياس الذي الفرع فيه ليس من جنس الأصل لأن, الفرد لأن فرد الجنس أشبه بفرد الجنس من غيره ولذلك فقياس التيمم على الوضوء في بلوغ المرفقين مقدم على قياس التيمم على السرقة في الاقتصار على الكوع لأن التيمم والوضوء من جنس واحد وأما السرقة فليست من جنس التيمم وايضا من أمثلته قياس البهيمة الصائلة أي المعتدية على الإنسان إذا قتلت على الآدمي الصائل الذي يعتدي على الإنسان إذا قتلت فهل فيه ضمان أي هل فيه دية وهل فيه ضمان أم ليس فيها ضمان فبعض العلماء يقول إن البهيمة المعتدية الصائلة لا ضمان فيها كياسا على الآدمي الصائل إذا اعتدى على إنسان فقتل أو قطعت يده أو فقعت عينه فإنه فإن الذي دفعه ليس عليه ضمان وليس عليه دية, ليس عليه دية. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إلاك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال قال الناظم رحمه الله تعالى في باب ترجيح الأقيسة والحدود وكونه موافق السنن عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن وكونه موافق السنن المراد بسنن القياس هنا كون فرعه من جنس أصله وإنما رجح هنا بكون الفرع من جنس الأصل لأن فرد الجنس أشبه بفرد الجنس من غيره ومن أمثلته كما يقولون قتل البهيمة الصائلة فإنها لا ضمان في قتلها قياسا على الآدمي صائل بجامع أن الكل صائل فهذا قياس وهو أولى من قول الحنفية إنه يضمنها لأنه أبيح له إطلاف مال غيره دون إذن لرفع الضرر, لرفع الضرر عنه فيجب عليه الضمان قياسا على ماله الضر إلى أكله من الجوع القياس الأول أولى لماذا؟ أن الأول قياس صائل على صائل فالفرع من جنس الاصل بخلاف القياس الثاني فإنه قياس صائل على ماكول لضرورة الجوع وليس من جنسه وقد تكلمنا على هذا الأمر قال بعد ذلك عن بالقطع بالعلة أو غالب الظن قوله عن اي ظهر وبان عنا له شيء ظهر له شيء فكذلك من المرجحات كون أحد القياسين وجود العلة فيه في الأصل مقطوعا به والآخر ليس كذلك فإذا كانت العلة في أحد القياسين مقطوعا بوجودها في الأصل والآخر ليست العلة مقطوعا بوجودها في الأصل فيه فإن القياس الذي العلة قد قطع بوجودها في أصله مقدم على القياس الآخر مقدم على القياس الآخر وكذلك يرجح بكون وجودها مظنونا في أحدهما ظنا أغلب من الظن في الآخر من الظن في الآخر فالظن ايضا يتفاوت فالظن الأقوى يقدم على الأبعض بعد ذلك قال وقوة المسلك ولتقدم ما أصلها تتركه معمما أي يرجح أيضا بقوة المسلك فقوة المسلك من المرجحات وقد تكلمنا في باب المسالك على ترتيب المسالك وأن أول المسالك في القوة الإجماع ثم النص الصريح إلى غير ما ذكرناه وايضا من المرجحات كما ذكر الناظم ولتقدم ما اصلها تتركه معمما أي ولتقدما انت ما اصلها تتركه معمما اي لا ترجع عليه بالتخصيص فعموم العله لجميع الأفراد من المرجحات لها فتقدم العله التي لم تخصص أصلها على العلة المخصصة له وقد تكلمنا على مسألة تخصيص العلة لأصلها عند قول الناظم وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم وإنما رجحت عليها لأنها أكثر منها فائدة هذا اولا لأن العلة التي لم تخصص أصلها أكثر فائدة وثانيا ولأن المخصصة لأصلها اختلف في التعليل بها فكانت أضعف بسبب الاختلاف فيها وإن كان الاختلاف في التعليل بها ضعيفا لكن لوجود هذا الخلاف سيرها أضعف من العلة التي لم تخصص أصلها لأنها لم يختلف فيها ومثاله كما يقولون تعليل الشافعية لتحريم الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفية والحنابلة بالكيب. فإن تعليله بالكيل يؤدي إلى تخصيص العلة لاصلها لأن مثل من الكف أو الحفنة لا يكاد مع أن فيه الربا بإجماع فلا يكون رباويا فيخصص منع الربا في البر فيخصص منع الربا في البر بما زاد على الحفنة مثلا بخلاف تعليل الشافعية فلا تخصص فيه العلة أصلها لأن الطعم موجود في الحفنة فالعلة عامة في جميع أفراد الحكم قوله وذات الانعكاس والطراد فذات لاخر بلا عناد عندنا العلة إما أن تكون مضطردة منعكسة وإما أن تكون مضطردة وإما أن تكون منعكسة وعرفنا فيما قبل أن الاضطراد هو الملازمة في الثبوت وعدمه وعدم الاضطراد يسمى بالنقد وأن الانعكاس هو الملازمة في الانتفاء وعدم الملازمة أو عدم الانعكاس يسمى بعدم العكس فالعلة المضطردة المنعكسة مقدمة على العلة المطرده فقط غير المنعكسه بعد ذلك يقول وعله النص وما اصلاني لها كما قد مر يجريان وعله النص أي من المرجحات كون العله منصوصه فالعله المنصوصه ترجح على العله المستنبطه وايضا من المرجحات كما ذكر الناظم وما اصلاني لها كما قد مر يجريان فكثرة الأصول كثره الأصول يقدم القياس على غيره، فالقياس الذي أصوله مختلفة مقدم على القياس الذي اصله واحد مقدم على القياس الذي أصله واحد، فالعلة والمقصود بالقياس الذي أصله واحد إذا كانت علته مأخوذة من أصل واحد. وهكذا فيقدم الذي أخذت علته من ثلاثة أصول على الذي أخذت علته من اثنين ومعنى أخذ العلة من أصلين دلالة دليلين على العلية